لو أنزلنا هذا القرآن على جمل إلا رأيته خشعا متصدعا من خشية. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Oh والله لا إله إلا هو Amen. Oh. سبحان الله عما يشركون والله الخالق اسماء الحسن، له الاسماء الحسن،, له الاسماء الحسن له الاسماء يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. والله, والله